Chiaou zali walah chiaou zali mchit fhal kifach nom ya hnaly walash yaou zali walah chiaou zali mchit fhal kifach nom Um el nethaim baki bdomo habbak ya dalom ah rooh hakm ماليش و يا وزالي قلتني في نوحي على ليه قول على شنو machen في طلوع كويتني وعدتني مشيتي وخلتني كويتني وعدتني ومشيتي وخلتني وقل لي علان النمح لاش وقل لي علانش النمح لاش وعلاش يا غزاني